يا صوت نسبح شيء يسمى ربنا ذحنيني يا شرب الحنان سبح شيء يسمى مبفي علي اعطاش يخلق يقدر يمري فردان والي ديسمغين في حشيشته هي الركذ رشي قرن اكن الصغار ورشت حاشين يظغى ربي اثنى السجع نغيني لن يفر وليسيرك لليسرى لي فذكر النفاة الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها لشق الذي يصل النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد فلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى اكنو وفق غير شو سهيل شارع اسم مخفيد اهف ينفع ومش فيه وين دي شلن قدام مخفين ذ التقيم في اللي بعد الشقيه والنريشن سن ديسمش مقرف نزهف شقاش ديك الشوريه دير عشان يربح وجديا يمخفد اسم ما فيهش يتظل يشري قفيش بل توثرون الحياة الدنيا ولا خيرت خير وأبقى إن هذا لفي الصحف لولا الصحف إبراهيم وموشا لما نتسمني فم الحياة الدنسة يرنات الأخر يا خير أتشننا مريزو من أثن يجدنات ثورقين في مجورة ثورقين جبراهيم الثورقين أموشا